الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه خالصهم لو خالاني كان يشانا كبير بزاني آية اخوات الله يخش أن بريتيه لا ان يكون صابرا على المكاره و تل نشانه کانی خوشی استی عبد بو خویت علا اوايا اوکسا انسانی که آرام قرب لسنا راحت یکان لسنا خوش یکانی جیان چک او جیانه خویت علا پیو تو این که با خوشی و با حتی حتی دو روز نکراه هر خویل خوی ابریتیل نخوش است هر یک گلایم ابل کاگسیم تی حان يعني تماشاك ترسكل نيشيونا راحتك دلك نيشي حرنا هو كيخوي با خويه انت جواب تشي او سؤال الجواب بره وسؤال الجواب اونا زاني أو, أو زاني حموي ابي تفي قلقنا راحتيل السرد لمجي انا شا خوي تعالى توشي انواع واشكالنا راحت يدك توشي بسيتي أياب زانية تتأشرة دكت وصبرة هالة سأويك خواتوش يكردوي. جاء فرمه والصبر من أكد المنازل في طريق المحبة. لراجعي خوشاويزتي خوي تعالى يا الصبر يشك لجورة المنزل كان وألزمها للمحبين وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد وأبيانها وحاجة المحب إليه ضرورية. هر کس خوی خوش بیه ابي اغداري صبر بي صبر زور گوري طبعا هموت انازان لكورداري علي الصبر طالا بز بركه شيلينا زهتا او طاليا نچي شيريني نچي فان قيل كيف تكون حاجه المحب لله ضروريه مع منافات لكمال المحبه فانه لا يكون الا مع منازعات النفس لمراد المحبوب لرى قضيه تپيشو اي جويا او تريت شلون انسان کسی که خوش بیش خوش بیه صبریه که کلا جوراتی دن منازل کان لبردم یا لکاتک عصبر کردن بیتیه لمنازعه کردند منازعه یعنی بربرکانی کردند مثلا تو اشتهک خوش بیه خویت علاو اشتهخوش نه به تو اشته لابی بربرکانیم که لبی خوش استیش تک خود اوی خویت علاوی خواصر کن تو لکاتک حزکانی خود بجهالی زور زحمت أما ببئتها هو درجة ناسين يتوب محبة أخوة تعالى قال آخر سر كاليراية فإن قيل هذه هي النقطة التي لأجلها كان من أكد المنازل في طريق المحبة وأعلقها بها أما يا سر قضيك كما تتوازل لخوشي كان يخوض أهنب أخوة تعالى وخوشة إستخوات زال كبضة سرقوشة إستخوات یا کاتیک، اوجتیک، باسر توی آهنی ناراحتیک، باسر توی آهنی، طولی صبرم خواهیت علی زور سبصد کم مشاکیرم. آوا، صریق از که الی ریا. کتو حلشوی ناراحت نوی بتاکی کن، وو که خواهیت علی. و دلایل تو خوشویستی توی باخوا. نمونه بیان رول حیات دنیا. تو کسی ک خوشویست، کسی ک زور خوشویست. اگر او کسی هر زریره کدلبه، علاقیناک. لبر خوشش می‌ستی که اوش فلان قینا کرد، فلان که کرد قینا کلی کرده. اگر کس ایشی که میشه دو هربی، باز اگر خوشش می‌ستی که موقعیت چیه بی لبران بر زر دکه، هموده. البته قینا کرد فلان کس بکار که لسر سرها، هم علاقش هموده که با قینا کرد. او یا خوشش می‌ستی خویت علا، که او خویت علا یا زر دکه بتوانه، یعنی نه راحتی که بتوانه، نمیردونو لا. نه خوشی او ندارن نبودی، اле خواه تو بی معلوم نالم همونی و تو لپی نایتو آبی. تو چیه که بیگاه؟ حالا خوشبیستی اگه خواه تعلق شته کنده چی لبر صبره چی جورا غریله آستی آشتی. ای اما وای هرکس خوب چه شبه و کساری که استقلال و بهی علم صحیح محبتی آن اسرای چه خوشویستی که این راست و درست و چه جوانی وصادق قوام این کادی بیه؟ چه خوشویستی که این راستا حاشیه لرودان چه خوشویستی که این دروینیه؟ هر آشیه لدینه اگر کسی توبلیتون خوشه، یا اگر کسی ناراحتیه که برایم برم که لیتو را بیتوه، یکسر لکه که اومی خوشه نه دلیاش چی؟ الله، اگر میخوشه، اومو قفینا فإن بقوة الصبر على المكارف في مراد المحبوب يعلم صحة محبتي أو يعلم صحة محبتي أقربيتُ كابراه شنيك صبرك يبقى قود بيه لسرنا خوش يكان لبرامبر مبستي أوش ثاني كوا خوش ويستي كي ينترجع أأبويه أزانيك أو خوش ويستي ينраст إجى الله ومن هنا كانت محبة أكثر الناس كذبة بداخو اليريا غوماندره كوي زوربي زوري خلشي خوشي استه كه ان بوخار راز نيه چونكه بي خنبر د ميخواتان استلهو شهريه اگر مصيبت يك بي لسطاتشني رازيه بو نا راحتيه لسطاتشني شكلي خويتاه الله قال لسطاتشني الله ان لا اله الا الله و نيل راجون بيدنگ بيو بهادي لسيدو لسطاتشني شي كفركا و نا راحت ابي و انواع و اشكال شتاكه خوتان دي خنبر شاي خدا كه زوربي زارگه الله تي ناشكورا نا راحت كفركا لا اخو انا مانكيكام مانيتي سباصه داك الكلام انا جاي حرص سباصه داك الخوه الا وانا بي غير يايني سمان بربو جرفال ما بروا الحمد لله اخوه اجا بقربانه اقل ليش اخوه وحاله بس مدينه ها ارسل اخوه ورسل اخوه رخنا لا اخوه وكفر بخ والله ني شوفوناكم كرا منو دعاءك الله أبو كرا بأخواناس معه كرا والله والله كم من خو منو نمد دعاءك تقييم كسيجناه أبو الله من عن العالم كباس الناس حج البيت من لقد اردت ان اكون مسجدا لانه يجب ان الله غني عن يجب ان هر مسجدا لانه يجب ان يكون مسجدا لانه يجب ان يكون طاعتي لانه يجب لأنهم كلهم ادعوا محبة الله هم يعني الله إني مخوان مخوشي باش فحين امتحنهم بالمكاريه انخالعوا عن حقيقة المحبة كات التعقين كاتو بن يكسر لبرج خوشيستي أنا درو طال خوشيستي تشتي ولم يثبت معه إلا الصابرون تنهار أم قران خوان بو جير او أو خوشيستي أبارز أم قران أو الصبر يعني كوا تذكر قول وقد تبين بذلك ان عظامهم محبه اشدهم صبرا كام يا صبري زورترب ولا هم كسه زياتر خي خوشه في الايه القراني كان الله ولكي خيتعاله باسي پیغمبر ايوبك همتان ولو ق يعني حديثه موضوع درزورب نخوشك اوهاب فرمون پیامبر ایوب علیه الصلاات والسلام هجده سال نخواست کرد. نخواشیه همکسیک دور کوتولی، دور اون دو برادری راجع هاتن سردانی آن کرد تصوریم نخواشیه کبران. است اما که نخواشیه بین ما نورا دل مانع تو. آو پیامبر نزد آره همکسیک دور کوتولی. کس نمایه ولی دو برادر هاون آهاتن سردانی لریجا که هاتن بلهای، یه شنبه یه شانی هودو تی کره. والا امپیا کمر، ایوب اگر بنا حاشی جوره جوره اینا کردی عوایل نه آخر. بوتی وایله هاتو. الله یش گمانی تکه. والا شونه لای، اویتر خویبانه جلاب و جرای. اتیالله لریجا و برادرم وایو تو. ایش تو الله یش نابم بنا هم کردی به. مگه تیپ ریبتن بلهای کسانی که باسی خواهان کرد دوتور ربونو. اگر سونه آب خواه خورد می‌نداشت می‌لما له آخره کفارت تکم او تو مبنای بهوان تنرو كفاله ما ولا بر اوان يعني يعني اجناب مو لا خومان جام بي غمره نظاره 18 سال اوه همو كسكتر الله رجك خزانه طبعا هل يگلت ييبن تاخير بو نهاته طبعا دعاشه كذا قدار بق. عندو دعايها لقران أهل. لو اني الحمد لله ربي اني مسين يا شيطانو. ولكن يقول لك ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من بأيوبي فرموا بتد للزويبة أركل ضب رجلي يعني اضرب برجلك يعني لا ب ب او بيا بزويه أودرتش خطي من النخشي أبو كده هو معجزة خوي تعالى الله هاته وتماشا كأنك يصورين كسر نخشك آكا بلارو بلارو بيتودس يبيعوا بيع صيرك كسر يجي جوان يركوبك بيج أيش ليت ياك تقول تي الرحمتي خاضلة النبيني والله أيش استساع الله لتوه توم وتيمون أيوبهم خاصي كده القرآن وجدناه صابرا نعمل عبده إنه أواب إما أيوب من رجل لا واحد هو من بيغامر من غناهم نيه تبو امليكاي باش بو كافران والناكي <سؤال> بو من الصبر <سؤال> صبر جا على لا يعني دائما هل وهقيت الله امر ببرغمادي ايما صلى الله عليه واله وسلم بصبر حكميك اخواده يعني خوتنا زمان سيعنزا عذاب واذار مشتگيني مكابو افرمي الصبر مسلمان نابن وقرغانك صبر او اگر بيجري هر ابي خابياتي قد الله يعني إما باوافير بين بين صبر ما بيته برام أجزاءني نجتو نما يعني شو إياك وإياك نستعين نستعين يعني داوي يا لك إخويا جاب زانا شيء واصبر لحكم ربك فإنك أي غمر أي محمد وصبر بقرا حكم تعالى كوا كلا اول ايماننا هنا كعزيت الدين كاشكنجو ازاردين كقضي كاوهر وتحقت به اوان بسرب طال كشي خاي يقولوا المرحلهات وسرناقه صبر بقراه توبه برجا ومانوي اما سردخين اما لقلطين اما صبر في الصبرك النحل وصبر وما صبرك إلا بالله أرام أو شو بس أنا أرام للاني خاب ونيد بتو نية يعني أرام أرام قرتنكذ أبي خاب بالذات دواء ليبكاء ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون خفض مخو بكفركان خفض مخو بالشريك كان خفض مخو تو بس هالبا تو اللي قال وبتاقد خارج بع مبا، قد ما كا بتاع قد ما إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خاله قلب التقوا كرانا يا واخوي تعالى لقال محسن هل هو تعالى باسي صابرة كما ان بوك ك شلون الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاصحاب ان خاطر رزي امانه او انا يرام جرن زين ارم يش علماء لس بس جربي ارم ارم جبت أنا مقولت إن لسر طاعة كان يخوا لسر نيجو زكاة وروج وحج وشاك كردن كان. أنا مقولت إن لسر دعاء كردن. أنا مقولت إن لسر بانجواز كردني خالتي. أنا مقولت إن لسر أو فرمايش ثاني كخوا فرمتي. أنا بقول بروح دو. أنا مقولت إن لسر حرامكان. مله بعد تعقیب کمو، تقواب زنم، ام علاقتا میشه عا، عرام بگر، عرام. مل بذم، ام زنایت شونه بعد تعقیب کمو، با خواب فلان افراد با این کرد، کد خوب باشته، بازاره گیزنا بیه، عرام بگر. خواهم علاش تی کی باشه، دو دفتر، سه دفتری لب زد، خواهم ایلبرد استی خواهم ایلی به امین دارد دانا و چه زنی من الله ببا، بکا، بله، بل نخواهی تعالیم مکا ملی، مکا ملی. که آموزش می‌میم ما راما خوتوانی بیکه کار کورن اما بدانی شینستن اما ای مسلمان اما ایمام مصلی عین سطحها جار او ما نتوتو زینا مکن عرق ما خوان لیواد مکن آوا مکن دزینا مکن و دوری بیکه کار بیکه بذار مرتاح بی دبیکه بذار مرتاح والله والله مرتاح نبی ل نفس خوتو نقدانی میلیون دانم که نک زینا یک هزاران زینا پی با خواریک تا ما اخار اللحظه بخطوه يشرب وا يا وانيه اوانيك كتي كوتون اوانيك ككوتون تناوزون غاوي تاوانكان استليام ببرسا خلاصغانم كدا خلاصغانم كدا راست لواني است الشيطان هل يخلطاني به اشتا اورينهو تو باخيرتك اورينهو تو بقبرك بلا خوف تجي ليني رو رو رو بس روشك يدله خو اگر او روشل دنیا شانه بین لکاتی مربنا که ای. آله خواص جام نکرده. خواه بون کرنه رویشی چه کار کنم تازه روی. آرام گفتند لسر گناه کرد. فعلا آرام او اقدار لمانی که خواب بسر انسانه یعنی. ل مربدنو ل فقیری و ل نخوشی و ل نبونی و ل نه رحت کانی جیان یعنی. ل زحمت چی شد؟ آرام یا لسر بگر. لن يقول لك أخوة الشيء يستخدم لن يقول لك أخوة تعالى أخوة تعالى أفرميه والصابيرين في سورة قال صادق وقانت ومنفق ومستغفر بالأسعار أما نتحيناك لسورة بقريع أفرميه والصابيرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقب أما بيوريك أما ميزانك أما شانيك فيه لا يوجد رأسك ولئيك الذين صدقوا الله أمرها ستكر كيا الله الصابر والصابرين في البأس والضراء وحين البس ما بس يمسك لم في البأس يعني فقيري والضراء يعني نخوشنا رحتي وحين البس يعني لكات الجهاد وغزاة قتالا كزق قرصها لو برينا خوشيا صبر بقري يشقل قولةني كبايرة كان أو الفرار يوم الزحف كلا كمالي ولي مسلمانا نبي جيد جدي كافر بحثشاب كيتو واظلم مسلمانات بدي او صبرت بني جدي جحوايت على فرمي او كسيك خوي اجريتوا لناش كولي لكاتب فقيديا لكاتي نخشو نار حتى كان اولئك الذين صدقوا وامان الراس ترك واولئك هم المتقون اما انا او كسانن كبحي او ايمانه يا نبه او صبره يا انا العذاب اخوا فارس یش یک لحظه‌ای زورگیرن عقده دارن صبر زور منزیه ی جوره. به تعلیم تیل القرآن تو تماشاک همو طاعتیک خوی جوره الله باقدر آونده. باقدر آونده جزاییم او پاداشیم او. بس صبر نبی. صبر ببی آن دازه. بابزنم. صبر ببی آن دازه. یه سه مثال که برای لقا دو ساعت آونده سه ساعت آونده. یعنی بودیاری که اي غير بيت بلش شخصك بللي من هالحساب نكه بح كل طاره ديمه شي اكيد تمام ساعتكلك خوي تعال يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ارم قران خفاده يعني ببي ببي ببي بغير حساب يعني بغير حد ولا عد ولا مقدار شن منزليش جورع؟ إن جا على صبري لجل الإسلام وإيمان وإحسانا بك وبنكردوته ولا قرآني بيراس. كردوة تيبا هورية قينو توكلو إيمان وأعمال وتقواة. تماشى ما واستعينوا بالصبر والصلاة. صبر خسرو تبا صلا. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. صبري درينا على ناع. أخو أحس صبرش عملي صالحة ما ذكر إنه من يتقي ويصبر تقوى الصبر وصبر شلة تقوىك. بويكوا منزل إن في ذلك لايات لكل صبار شكور استي تفال كانوا وتواصل بالحق وتواصل بالصبر وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة لما صبروا وكانوا بأياتنا يقينون يقينوا صبر استي خشتوا كبار رازجوي والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات كردواتي بهو كاري خوش ويستي خوي ولا جلابوني خوا ولا جل أو كساء. الصبر باشترك أبو أو بلا نقطة شيء زور مهمها كأم خالتيك وتعيه هنين أيش أولي لبنت جت عم بيه. يضعف الصبر لضعف المحبه وهاتي باسي صبر ما لباسي محبة وهاتي. بو صبرت وقالت من أن تخوش بها أو أن نصبر لها حضوري يا أقلي نقطة أخرى لعلامات خوش ريستي عبد بخوة تعالى برتي الله يؤثر عليه شيئا من المحبوبات فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض هذا لأن الناب يبهيش ويكتب أو خوش وستعنيك هاتو وستعنيك خوش ذلك يبصر خوش وستعيك خوي تعالى هلك سوابك أو دلينا خوش نمونای جهانی تو، الله بون منایسته طبیعیه منانی پی خوش. اگر کاملا بوله حزم له قره حزم له نانیه. قره هالب ابجربی خواه نانواز لب نیه. آلون که کتو دل نخوشه. چون شیواهی. کسی چیش که غیری خواهی لدلا بود، آلون دل کد نخوشه تو. ابی خواه ل ناو دلتای بی خوشایستی خواه. اگرشته کیتره خسته دلت، آود فردابو. او أوش تيتريد كده مو بدأ رجيا كم أو الديار الله كده نخوشه برو قاصدين ومرض القلب خفي قد لا يعرفه صاحبه خوشيد الزور هستي بيناكا فلذلك يغفلون عنه. جويب نايا. شن وخذ أرواد واجزاني واجزاني. اشتي تاشي كردو كتواجهني. بلام. وين عرفه؟ صعب صعوب عليه الصبر على مرارة دوائي الدواي. واجزانيشي دواء كي يزور قلص. أزام دواء كي شيء مخالفة كردي هوايا. هذا الزكاني خد بجيب الله. ويستكاني خوي تعالى. Because كان Segah على came upon this In the future. It You fit in an account with the power of that You find it for a normal life If he had found it And now you can do that If you have found it Any other way If you read your exam Can you tell two of yourself who will commit a late often? Will you to that? When is this sad? Bathe isn't believed in aLET, there is harm but tenga a good return If that decision, to 10 Ml운 of the day, 10 MlN böylește. What would you do with this? They found that they hate first. Do Our God through Passover Smester If we have and good availability, then we also have our own Not so not for anyone Not by God, nor مزور God or anyone but for all we need, lets the chains run Yes, please give the children us Let it be paid by our enemies Please ask for your love unless they fully receive it if we که کیت اثر تاکید نکردم کره ناله، الله خواهد تو با قربانی بی استغفرالله، باعکسی وليت، کره ناله مشتیگم با قربانی خواهم آره خواهم آره خواهم اطاع نقطای پنج جمله و نقاطی لوا خالانه که علامتی خوش ویستی ایمیه با خوا بزن أن يكون مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه فيجتنب اتباع الهوى. أم يجنزيك له وبلام الله ويعرض عن دعات الكسل ولا يزال مواضبا على طاعة الله تعالى متقربا إليه بالنوافل نوافل يعني سنتكان بلعب الرئيس يغمري الله عليه الصلاة والسلام لحديثه كافرميه هيش كسيق خايت على فرمية يلا عليه هيش كسيق لما نزق نابي يعني فرض لا بيش سنة عقادرنا كابراي عققر فرزنا كار سنة كا أما أبي واجب على السردة بيبيك يلا هيش كسيق لما نزق نابي يتوا إلا باوشت حج دوایا الله گرامانی کرد، سنت کانی کرد خوشویز دبیال علام، او علامتی خوشویز است. وعاتکات کتویست سنت کاتکی، ها؟ تطوع تطوع. تو تماشای کن ورد بنلا سری قذک. او واجب لاسر دبی بی کی باش. بله، کاتک کتو، آو تطوع، آو سنت، آو مندوبه، آو اشتیک. و فرض نیلا سر. خود هلا ای کی خود تطوع کی؟ اما دلارلا چیه که؟ نه خوششیستی تو کارو کردم اما با خواه کنم. لبرو آنی که سنت زور زوره کن لنجش کن و لروج و کن آماده خوششیستی خواه. خواه ام خوشه. دلالتی آیا که خواهی تعالی خوشه؟ هنی بیگاری نکن. چه سنت به بیگاری که کاته؟ یعنی که آیا که با خوششیستی خواه که؟ باید می‌نکنیم شود لنجال سیتو لنجش که کاته لبر کی حال سیتو لبر چی حال سیتو با خواه لخوششیستی أود علامتك وخوشي استيتو يا بخوات تعالا جبى بسن تعصي الإله وأنت تزعم حبه. بي بي تو تو خوات لو كان حبك صادقا لا إن لمن يحب مطيع صادق تماشاكن تو است رئیس بی یا مرؤز بی سروک بی یا لژد استیاب یا هشتی بی اگر خوات خوش بی بخصی خوانا کی نا لای خاله سر سرم حچی بلا بسرت چاو تما شایذ القرنی کی حموت القرنی تا نبی صلی الله سرتی کهف هند گله پیغمبر بو هند گله ملای پیاو چاک بو ملی چچی پیاو چاک بو هند گله چه شیل سر لا شرق غرب بدسته و ګوم کې ملک ګومانی چې نه کې ملک بو جای پیغمبر بو یا خود پیغمبر نه بو ما اختلاف چې نه هشت او ی چګل سر ام زمینه به به ایمان به منیت او اما من ظلم الله چی هر کس ګفر کا نعذبه ای معذاب این باب رو اتوبله خوش عذابی با ملک ګ نه هشت ول خوش ویستی او یک بشر مخالف خوای تعالی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 بر هر زوری بالا وعاجم. چه اشتی واب میلسر عز خواند پرستیه. برو پیسالیم ببینی را. و الله یاگر ایمانن آوا آیلیا که. همون تنها تابیست او خبره. هشتی هشتی واب میانوا با خور پرستی میانوا نه. او ملیک خواهی خوش بیا و هاکه. او علامت کیتی. پیغمبری خواه علی صلّت و السلام نرجیانی خواه سیان صال لمکب و دسالیش لمدينة و دسال تو اینی می‌بینی سرکو ملیکو پشای او خالقه بوله نه عبادینه ای هشت کسی اگر به تقوای خواب که منافق نه وره نه ابرا بهیش جواز اجنش نکار منافق از این عباده کو رسالشه راست منافق نبود نه صلّا الله جلبی اگه مرال دعای او نیشد کسالالله اسم لترسه قرقشی لیبو بس نه وره چون ک فرموده بی هر کس انجش نکاملیه. أميرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله يقيم الصلاة و الزكاة فإذا فعل ذلك عصم مني دماؤهم و أموالهم إلا بحق الإسلام و حسابهم على الله فإن الله كسي أقلسل أم عرضي شايتمان أن يبخواه وبيغمارك ونيجنك وزكاة دليا. والله أم لليك نوصال أم عبد الله يكره ويكرساله لنيجنك مش ذكر نبو زكادر نبو حتى يغمروا فاتيك يغمروا صلى الله عليه وسلم جماعه بن يحيى بعضشان هالقرار بعض الزكاد ناين أبو بكر خو جيش يعني قتلوا عنك شو زكاد لهي يا ملك او يا سارك او او علامتي شيا ها خش فيستي شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك لما يحب فأنت ذو بهتان الله قال بيهت شرط المحبة ما شابك إن مرجي خوشه يستي أوي أبي موافقي أو كسبك كتو خوشده يقول موافقي بك. لا خوش خوشي شد بموافقينكي على محبتي بلا عصيان لا بعصياني بك. خوات خوش عصياني مكي اگر ادیاع او محبتی ادکردو تو مخالفی او ادکر او تو بختنشید. بازن آقای بختان ادکر تو خوشتر نیست. بله ما گذار بهش تکل ریا. آیش آقای اما خُم من همومان با آقای معنای چی او؟ آقاین آبی اگر گناه حکلاستی کفر آب و فیکا فر بین تو.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 اجر لا سوالا غوركانك دائره جاورلسرن ازاني او درناشي يعني لوشتانك كوفر توم حالفك او درناشي جنبوها الله عليه وسلم نرجعك اه اوشتانك كوفر لدولاب يلزمانا بلكر دواب اوعني ايتري ماند همدوري بابلني خاصه لستهوي هودي يا خشبستي هوكا وين يالا اذا زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين خاب موتك يا الله يهود اقر اولياء اخوين خوشيستي اخوين ديديد تدواي تمناني مردن كن اقر رازن قايغرا فن متمناني مردنا يهود بو الله عليه وسلم الله على اليهود والنصارى لعنتي خاله يودي نصارى. لو نقطة زور قرناني كزور زور قرنى إيش أويه أو كوتمان أو بزاني كأو عص يعني إيه ما جاري بشك لو معنى هو محبتهرناه الله نا أيه الله نو مناهيني نو صحابي لصحاب كاني في غمرة خاصة لله عليه وسلم كبحديث نعمان مشهور عليه يعني هنا ولا في غمرة أو شيء ولا عرقي خواردته ليه ذا حد يعني حد يعني حد يعني باي شيء لصحاب لكاتي حد لعنتي لك أجمل لعنتي خوابي في صلى الله عليه وسلم لعنتي لمكان أو خوا في غمرة خوا خوش How can this state be damaged the most We used to replace them not only You use that place You use a mieszance How to replace them Where we hear our vision え? Cause the inheriting of sinners What will they get near you And that is why the world is there No I'm aware of that The view is the www.ym family کاشی تا بازار رو روت و رجالی آفردتند در زجکدی تا خواره خودت بلندی. آواه. خاله و کاتش آن تو خوار در خوشه بله من در زجکدی تا خواره دیدی تیع سانه. هنگرین بخواد بر صحابه بر رزاه هابو. دلیه. یه کامر فرمیست لا تلعن فانوی پیب الله و رسول او. اما نابیه بغلدلم حدیثه تیابگی. هندیا گله کارگریش پرخوم. إيمانيش ما نري وخش ما خرج. نا أخذته بزانا. آية درجة أو صحابة وقابو بطلاب وكعرفين آخوان. ماكو عمره عثمان وعلي هذا درجة. صحابك درجاتي بروزنزم حتى أخواني قراني بروز سورة توبة فرمي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ها بسي كانك عوني كان صلى الله عليه وسلم. سابقي اول صحاب كان ييشينك لغل ياون ايمان ين برستردو فرق هي لغل صحاب كان جواو الصحابه هماي برزه بلان ها اني درجات يعني كوتاي قال ابو عينين وكوتاي درسكي بينين اويا اما حبه بوكا ما بيه الله يقلي اسبابكاني بغرغتني هو هاي هيبتي هويت على لد لكاكا مبي بويا او محبتش كاي بزعج او محب او هاي بيت او ايجلالي تياب او هاي بيتي عبى تكاش زورب توا كم لحويت على محبت زورك على دللاله لما خشب او ايجلاله تعظيم زورك سبحانك الله و محمد يشدو الله